الدرس الثاني في القرطاصية واحد، استمع إلى العبارات التالية وأعدها ثم تأمل معانيها واكتبها في دفترك حقيبة دفتر قلم رصاص أقلام ملونة قلم حبر جاف ممحات مبرات دفتر الرسم ألوان مائية شريط لاسق شفاف ملف مقص ثقابة الورق دباسة الورق